Ay la la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la. Ayo, agib saretna tadt'fah garama, lo mesh misada, ruhih isalmama. Ya lo gula foras, mesh ايامي بتمشي بالميشال لو قلت مرتحة بقابات بقيتك بشوف حاجات تغير ومكمل علشان على شو جاه سيبك متحكو و اتلع الجاد عياد ملت لدع ماتخمش من جا عن شابع خاف من الشاب عن اللي جاه افضال مهما العمر عدى او طالي الترجي شاد على فعال مصيدن فوقيما خوفنا على بعض بعز ويتنا الناس بتتشرف بسرقتنا مفيش غريب بيخش ما منو يحنا ملوك احنا منو كل الكرة العجم ستاسي المسام شريعك و مختار مورا فرسال لما في الجياب تطلع كلها بتجلي و تدع مهارة عريسنا الفخاء عرسنا الفرق نرعاتك مختار محتار صبر الدب قوت ملوك وسط الزمان انا من شارع الدراوين شارع الى الجن والتغتير انا شوفت بعيدها اساطير بيخاف وادخلوا بالليل <تصفيق> بقل كلها طعن ودبح الصبح بتخص على السلم تجي نحمل معاك الساب بشرط تكون راجل يا حديد نازل على زم التجديد وقوية على اسفلت وحيد صح يا باشا عني بعيد لكن واخد واضع <تصفيق> حدش بيسني حلو وانا, وأنا بطلع عمر وما جاب رجع انا عارف طالع كلمت اخويا كلمه غالي كله ماشي باخويا حلوه حاجه جنيه ركبت برده على التراب صاحبك من بختك وين نصيبك صاحبك جاي صاحبك على عيب لازم تروح اللي بيجي لك اسمك وانت هتكسب السنيات بغبط فيها على صدري مصروخ على اقصى واحدني بفوت وبعدي بدمر اي كسب ما في دي جدعه مش بتقل في دي تك تك تبقى خطويتي خلصه معايا قبل ما ببتدي يلا ضيعوا ضياع <تصفيق> لما صايب والكوارث ستنا مليانه حوادث سبحان ربنا الحال قتلنا بتنجين من يوم ما بدأنا على مبدانا اخوات مشرفين جد فعل نشاد على كلام صيطنا نفسنا بنفسنا انا في عشتوال انا من غيرك حال في حالة فعلا الحب ده بهدالة العشق يدوي بحرصتك ده انا ما صدقت اني لقيتك من نظره واحده انا حبيتك و رحت لبيتك طلبت ايدك وربنا ربنا يا اخ جدع مشال ابسوا معالاج ادعان توحل مابنرم رامش احنا بنستاندار بنسيعوا لكن بشيكل اخوات بفاوح ده وزا مايك مش بنجري وورا المشاكل سيبوا العلاج و الاشتبال لما نتصر اجلي راجل تقولت من منطقة الحديدة اختر شارع على الخريط مفيش عندنا بعريضة مفيش شغل الكلافات شديبة هنا تعيش وتدفع ضريبة هنا لو قلت لحيبه مفيش عندنا ومفيش غريبه بتسوق العوجان بتسوق العوجان بقى مهما العمر عدى أو التاني مش هايد على بعضه مسيطرين فوق اي مدى لو جوا او بر قواتنا في خوفنا على بعض وعزوه الناس بتتشرف بسرقه مفيش غريب بيخش ما بيننا احنا ملوك الدور عارفين انا مين ما احسب كواك دخل إلا اللي ما حدش جاي معاه السالة كان قانون حياة إسلاك تلاقي طريب أكسا بقية صافية وقلبي أبيع بالحب عالش ومت صايا عندي خواب بتقى تقوي تخرج أنا وراه ظهري ألفي دوار انت مزيتك جايا سير ومأكل نفسك القوار شفتها مرة في شقة عشان ملاش في كافية لقلبي كفلك عشان اللي بتحكها ابقى ما تسيبنا نلعب شويه يا هو انت ليه عيلانا طلعكم من صوت الجار كل الاشرار ما يجيبوا صالحا روان عريس الفرحه اخواته بجد فرحانه وكينج صابر الدباب ده بابا ما خطر واقف على ارض الصلبه في اي حكايه ظابط حاله دي شاعي والمشاغي نور عاطف الوحش المحارب يعمل كوارس ومصار وما فيش حدا تعالي اسلام بطل قلب الفولاس سكنتو بتسطر وصاص اسلام بطل غري ونقاس اخي جدع نتشرف ديه شاب الوحد ويسوي تشكيل زياد سالم برنسيكيه زياد سالم بشرفنا نفس حضوره بيعمل دراويه براي من السوقه يرمو شغل على الاقصام تملي رجل يمال صغير بقلبي في شرع الكومي ده الخطيئ اوه هنه زيطه بظهر اخواته مش شرف نفسه اخويا خاطف القلوة اخويا بخة ده المحفوة اتقار افرق كل خيب ضرب تتزيد فاريس العجب يحمس كيف ده دعم معه قريب وغريب تسمع اسمه لازمتي ادم سالم عم البلد من صغره ناس طالع اسد ربنا يحرص ملعيه ادم سالم اتدعوه لها يا رب اخواتي وعشوني نفسي اشوفهم تاني بعيوني اخويا ناس حدى بايومي واللي مشرفنا عمر كارمو الشارع باب الملو عبدو فليكس فوق الشو زينكو بالعف يا وزو قدام كرموز لازم تفو انا بن قلبي متوسع من يوم اوزع عالركب زيزو الروشغي يا ابو قاتل اخويا والنح ما انت في مكان حسن يا الصح وانزع علمتهم فقال كله زعلان عليك يا زيزو يا اخويا بعطال سلم كبونجا ده الدباب مايصار ادبعي كغاب ديش المصري كتب الكلاب We want it from the start. Joseph, the nation, the honor. We don't want to be treated. We're